الرحيم. م ا ل ك ي للعلوم ا ل ا س ن ا م ي ه قل هو الله أ ح د الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أ ع و ذ برب الفلاق من شر من شر ما خلق ومن شر ومن شر غ ا س ب إ ذ ا وقف ومن شر ومن شر نفاذات في العقد ومن شر ومن شر حاسد إ ذ ا حسد ومن شر حاسد إ ذ ا حسد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك ملك الناس ملك ملك الناس اله الناس من شر الوسواس من شر الوسواس من شر الوسواس من شر الوسواس ا ل ن ا س الذي وسوس الذي وسوس الذي وسوس في صدور الناس في صدور الناس من ا ل ج ن ة والناس